إن الله عليم خبير الافلام لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولوا افتليه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 تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سويه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار ولفدة قليلا ما تشكرون وقالوا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 ولو ترئذ المجرمون لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون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 ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوي نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا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 إسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهدي لهم كم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 أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون نمت هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا مالهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين